مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أثارا بئت مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن أنكم أولياء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 قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون